والغل والحسد وأثبتت سورة الكريمة عبادة العباد لرب العباد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عبادة العباد العباد يعبدون من؟ يعبدون رب العباد هو الله تبارك والدعالى وقصرت العبادة عليه وحده جل وعلا العبادة كلها له ليس لأحد غيره لا لملك مخرف ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما من الجن والزار والأسنامي والأزلامي والقبور والمشايخ والأولياء وغير ذلك أبت. إذا كان لملائكة الكرام مثل جبريل وميكائيل إسرافيل لا يجوز العبادة صرف العبادة لهم، ولا للأنبياء والمرسلين مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم مجمعين لا يجوز صرف أي نوع من العبادة لهم، فهل يجوز للسيد البدوي ولسيد التجاري؟ لا، وحسين، ودسوقي وبيومي وشاذري وعلان وفلان وشيخ العرب وشيخ الشياطين؟ وقصرت العباد عليه وحده جل وعلا فلا معبود سوى فلا معبود سوى ولا مستعان إلا به وهذه تدل على هذا قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين جملتين وكل جملة منها خاص وإقرار واعتراف من العبد إياك نعبد أي الله أقر وأعترف فأؤمن بأني لا أعبد إلا إياك لا أعبد إلا إياك لا أعبد الزيدان ولا عبيدا ولا شمسا ولا قمرا ولا كذا ولا كذا أبدا لا أعبد إلا إياك إياك نعبد بس لا غير وإياك نستعين جملة أخرى اعتراف آخر من العبد أي يا الله أقر وأعترف وأؤمن بأني لا أستعين إلا بك لا أستعين بكلان ولا أستعين بكلان ولا اقول يا سيد البدوي المدد او سيد تجاني المدد او لا اقول يا يا سيدي يا رسول الله المدد لا لا يجوز هذا حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز احد ان يقول يا رسول الله المدد لا يمكن واذا قال ذلك صار مشركا صار مشركا يا الله تبارك وتعالى اخذ علينا عاد ايشاق إياك نعبد وإياك نستعين لا نستعين إلا بك وحدك لا شريك لك ثم بعد ذلك يأتي دور الضلب هدمنا عنواع العبادة قررنا وقرأنا وآمنا وشهدنا لأنه الحمد لله رب العالمين. وآمنا وقررنا بأنه الرحمن وقررنا وآمنا واعترفنا بأنه رحيم وقررنا وآمنا واعترفنا بأنه مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء والحساب يحاسب عباده يوم القيامة فردا فردا واحدا واحدا لا جماعات ولا درافات ولا أهل البلد هذا اليوم وأهل البلد الثاني غدا لا هو يوم واحد كله مقداره خمسين ألف سنة اللهم سلم اللهم احفظنا والدليل على أنهم يأتي وحدانا بين يدي الله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى في أواخر سورة مريم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم كل الناس يأتون يوم القيامة فردا أي واحد واحد ما في اثنين اثنين واحد يجر ولده معه يقول يا ربي هذا ولدي لا مات الأمير يجل وزيره معه يقول يا ربي هذا وزيري أنا كنت أمير وهذا وزير لا مات وكلهم آتيه يوم القيامة ولا تزروا وزرة وزرة أخرى هذا يعطي من حسناته لهذا هذا يعطي من حسناته لهذا هذا يتحمل وزرة هذا هذا يتعامل وزرة هذا. هذا, وزر هذا لا كل واحد كما يقول لنا في المثل العامي المشهور كل واحد متعلق من عرقوبه الشات معلق بعرقوبها والبقر معلقة بعرقوبها كل واحد ولا تزير وازنة منهم ثم قررنا وآمنا واعترفنا وعاهدنا الله تبارك وتعالى ان لا نعبد الا اياه ولا نستعين الا به ثم بعد ذلك المقدمة كلها جاء دور الطلب نطلب من الله تبارك وتعالى وماذا نقول في طلبنا نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا اي دلنا دلنا وارشدنا وثبتنا على صراطك المستقيم سراط الذي لا وجاج فيه ولا طرق ولا لفات ولا حفر ولا احجار ولا متبات ولا بطنيج ولا شيء مرة سراط المستقيم كما قال تعالى وان هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا السبيل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا هو السبيل الذي أتان به محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الدين عند الله الإسلام هذا هو الإسلام الإسلام طريق واحد ملة واحدة فريق واحد ليس فيها أحزاب ولا فيها الطرق دين الإسلام ليس فيها قدرية جيلانية شازلية دسوقية بدوية نخشبندية ما فيش دين الإسلام ما فيها هذا في دين اليهود ودين النصارى في دين الإسلام ما فيش وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واحد. ولا تتبعوا السبل الطرق الملتوية السبل تجانية نخشبندية قادرية بدوية تجانية فلان فلان فلان صوفية كله بجميع أنواعها ومصمياتها الذي يبلغ إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة إلى من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه لذلك اليوم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم لذلك اليوم قبل 1400 سنة على ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد ومعاذ بن الجبل وحذيفة بن اليمن وغيرهم وغيرهم والعمادلة الثلاث عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود وغيرهم كانوا على ايه هل كانوا قادريين هل كانوا نخباًديين هل كانوا شاذليين هل كانوا بدويين هل كانوا تيجانيين كانوا على ماذا؟ كانوا على القرآن على القرآن بس وليس بعد القرآن شيء يتبع القرآن وكل ما حدث بعد ذلك كلها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا الإيمان هذا التوحيد هذا معنى دعائنا وكلبنا من الله اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم الذي لا غجاج فيه ولا احزاب فيه ولا تمايل عنه فيه ابدا مستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط اولئك الذين انعمت عليهم يا رب آيات القرآن الكريم في بعض الاحيان يأتي مجملة تلموم وبعض الاحيان يجي مفصلة مفصلة وهنا قال تبارك وتعالى سراط الذين أنعمت عليهم بس وقف فسوقف هنا. وفي سورة النساء بين منهم الذي أنعم عليهم سراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم إنا صلك من فضلك العظيم اللهم إن إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا رحم الراحمين في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا كده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أي لا تجعلنا يا رب من جملة أولئك الذين أنت غضبت عليهم وهم اليهود لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغود أولئك شر المكان وأضل سبيلا اليهود منذ القدم منذ أن خلقهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أتباعا لموسى عليه السلام وطبعهم خيانة والغدر حتى خانوا وغادروا نبي الله ورسول الله موسى عليه السلام وغدروه وخانوه وأخلفوا وعده بعهد موسى عليه السلام وأما بعد موسى عليه السلام من باب أولي يخون ويغدر ويكذب ويتغير بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا دعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وليمة إذا هر المحبتهم وانهم يؤمنون به الرسول صلى الله عليه وسلم مشى لا يعلم الغيب ولا يدري ماذا يحدث اجاب وقبل دعوتهم فذهب اليهم وجلس في المجلس الذي هم اعدوه لجلوسه وهنا ظهرت ظهرتين الاول جعلوا له مكان الجلوس جنب الجدار جنب الحين عدوا له مكان يجلس فيه وفي نيته إذا جلس ويأت من وراء من فوق السطوح ويرمي على رأسه حجر كبير يعني يكون خلاص يموت في مكانه الله بعد أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس في نفس المكان الذي هم عادوا لجلوسه فورا قام قام من هناك واتى وجلس في مكان آخر له لماذا قمت من هنا قال اني جبريل عليه السلام اتاني وقال ليه قم من هنا ففيلم عليك حجارة منهم هذا ظاهر صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والظاهرة الثانية بعدما اتوا بصاح الوليمة كما نسمي نحن الندي او كوزي او اي نوع كان بعد ان حدوا ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده في الأكل وأخذ اللقوة اللقوة في يده وقريب أن يجعله في فيه فهناك ما صدق بعد أن يجابه إلى عند فنه مسك اللقوة أبعد عنه ورمه قيل له هذا فعلت ذلك قال عليه الصلاة والسلام اللقوة في يده تكلده وقالت لا تأكلني يا رسول الله فيه السم لا تأكلني يا رسول الله إن فيه السم باللقمة في الذي فيه فيه السم هذا من فعل اليهود من الذي فعل هذا اليهود يهود المدينة فلذلك عجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة كلهم كانوا ثلاث قبائل فبار من قوم اليهود بني قريضة وبن النظير وبنو قينقاع وكل وحده من القبيله كان في ناحيه من المدينه بنو النظير في ناحيه الشرقيه وبنو قينقاع في ناحيه الشماليه وبنو عسره كانوا في الثانية وغيرها وهكذا أجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة كلهم ولم يبق منهم أحد في المدينة هذا دفعه وحتى زماننا هذا وحتى الآن ناس من نحن نسمع بين الفترة والفترة في الأخبار في الإذاعات أن اليهود يريدون أن يسووا معاهدة مع المسلمين يتصدخوا يتعاهد بأن لا يودي أحدهم أحداً هو يحارب أحد أحدا كالتابين كالتابين لا عهد لهم ولا أمانة لهم ولا وعد لهم ولا يصدقون لو حلفوا مليون حلف بأنهم يصدقون لا كذابين لو عاهدوا مليون عهد بأنهم لا يغدرون ولا يحاربون لا إنهم إذا وجدوا الفرصة فنقضوا لا يريدون اسم إسلام على وجه الأرض ولا اسم مسلم على وجه الارض هذا اليهود نسأل الله السلامة ونسأل الله العالم لذلك نحن نطلب من الله تبارك وتعالى ونقول في دعائنا غير المغضون اي لا تجعلنا من اولئك الذين غضبت عليهم وهم اليهود ثم نقول في اخر السورة الكريمة ولا الضالين الضالين هم النصارى كان معهم كتاب كتاب كريم كتاب من رب العالمين كتاب فيه احكام وفرائض وحكم واسرار وتشريع وهو الانجيل نزل على عيسى عليه السلام ولكنهم غيروا وبدلوا اضاعوا الاحكام اضاعوا الاوامر الذي امرهم الله تبارك وتعالى وصاروا يعبدون الله على جهل وظلال لو اتبعوا كتابهم الانجيل النصارى لو اتبعوا اليهود كتابهم التوراة النازل على موسى عليه السلام لكان من واجبه من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن مذكور في التوراة وفي الانجيل مذكور ولكنهم لا يؤمنون لا يؤمنون الحق الحسد البغضاء العداوة نسأل الله السلام ونسأل الله العافية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين. فإن من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله كرمه فضله. هذا أجر عظيم لأن هذا الدعاء. الله تبارك وتعالى قال في من جملة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبد ولعبدا ما سأل اهدنا الصراط المستقيم يعني الله تبارك وتعالى يهدنا إلى صراط المستقيم وجعلنا – وهذا آثار هدايته جعلنا من المسلمين وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أهل الإيمان والتوحيد وجعلنا من أهل مسلم الحرام ومن اهل مستمعية الدرس هذه كلها من اثار هداية الله تبارك وتعالى لنا اللهم لك الحمد ونفقه يا رب على هذه نعمة العظمى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبني ولعبد ما سعده فاذا نختم السورة بكلمة امين كما ارشدر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بمكانة ختمة المعاملة اي معاملة ايها الاخوة من البلدية او من الامارة او من المستشفى اذا ظهرت الورقة حتى من المستشفى تقرير صحي او شيء اذا لم يكن هنالك ختم هل يعتمد رسميا لا يقول هذا ناقص هذا ناقص ما في ختم وهذا كلمة امين كالختم ختم لهذه سورة المباركة نختم بهذه سورة آمين. اي معناه اللهم استجب اللهم استجب هذه اخر السورة وانتهينا منه فان شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم في سورة قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة الجيم بالكسر لازم كل واحد منا يتأكد عندما يقرأ السورة هذا لأنه أحيانا مع سرعة القراءة يقول من بدلا يقول من الجنة والناس يقول من الجنة والناس لا فهذا خطأ لازم نتأكد إن الجيم بالكسر من الجنة والناس نتأكد منها هذا في مثل هذه الليلة إن شاء الله من مساء يوم الاثنين القادم يكون موعدنا مع سورة قلع أعود بربك أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم يحبه ويرضاه واجعلني وإياكم لمن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأصمائه الحسنى والصلاة العليا أن يجعلني وإياكم من عباد المؤمنين موحدين مخلصين متقين الداعين إلى الله تبارك وتعالى باللسان واليد والقلب بكل ما أوتين من قوة بمنه وكرمه سبحان ربي رب العزة عما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله لنا لقاء آخر